بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله والذي أخرج المرا فجعل غوت أن أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه الجهر وما يخفى ونيسر كل فذكر نفعت سيدذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد قد أَفْلَحَ من تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبِقَى إِنَّهَا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى